سيعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظلنتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمح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 قل إني لا أملك لكم ضر و لا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد و لن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله و رسالاتي و من يعص الله و فإن له نار جهنم وَمَن يَعْصِ اللَّه وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً حَتَّى إِذَا رَأوا مَا يُعَدُّونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُنَاصِهُ وَأَقَلُ عَدَدَا قل إن أدرى أقرب مما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من التضامن والصون فإنّه يسلك من بين يديه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه صدا